عمل فجعلناه هباء أما الثورات أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل الملك يوم اذن الحق للرحمن الملك يوم اذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم عسيرا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 وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رَبِّ إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا